وقالوا لجنودهن لما شهدت علينا قالوا قالوا وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستتعون يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم هلا يعلم كثيراً إما تعملون، وذاك ظنّكم الذي ظنتم بربكم أرداءكم، أرداءكم فاصبحتم من الخاطرين. فإي يصبر في النار مثول لهم وإي يستعتبوا، وإي يستعتبوا فما هم من المعتدين. وقَيِّبْنَا لَهُمْ قُرَنًا وحق عليهم القوم في أممها قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين فقال الذين كبروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كبروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزا أعدى إلا النار لهم في هذا القلد جزا بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنت نجعلهما, نجعلهما تحت أقدامنا ليكونوا